هذه بقيه في الصفات الثمان ومنها وجعلني مباركا في اي مكان اينما كنت في اي مكان واي زمان نافع للناس كثير للخير حيثما وجدت ويروعنا بهريره جعلني نفاعا للناس اينما اتجهت ويروعني ابن مسعود مرفوعا جعلني معلما ومؤدبا للناس كله صاد سواء ثبت او لم يثبت فهو نفع للناس اينما اتجه وهو مبارك في اي مكان واي زمان نافع للناس كثير الخير حيثما وجد عليه الصلاه والسلام حصلت البركه به فجعل الله على يدي احياء الاموات وجعل الله على يدي ابراء الاكمه والابرص وغير ذلك من الادواء التي لا يستطيع عليها الاطباء واجعل على يديه ما جعل من الخير قل بركة لبني إسرائيل عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركاً أينما كنت فمن كان مباركاً للناس فهنيئاً له وبعض الناس ستشعر بالبركة فيه حيث ما حل نفع الناس جعل الله فيه بركة وهذا نبي كريم عليه الصلاة والسلام جعله الله مباركاً في المكان الزمان ونافع للناس كثير للخير عليه الصلاة والسلام اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه اي امرني بهما وهما من اجل العبادات وتجد القران يقرن بينهما كثيرا في الايه واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حي فيه المداومه على الخير والمداومه على العمار الصالحه فما دمت حي فانا مصلي لله مصلي لله مؤدي للزكاه وهذا امر الله سبحانه وتعالى لي لا ان اطعنه حتى الممات واما حال حيافه ان على هذا حتى يتوفاني الله جل وعلا واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيه وهذه وصيه له واوصي لغيره من الانبياء ايضا واوصى الانبياء اقوامهم بها فأوصى بها رسولنا في آخر أنفاسه الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانه كل ذلك لأهميتها وعلو كعبها وشأنها في الشريعة وأنها الصلة بين العبد وبين ربه فمن ترك الصلاة فقد قطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى تهاون بها الناس والله واستهانوا بها وهي مناط الخير لهم إن وجدت وأما إن عُدمت فلا خير في الناس لا خير في الناس إن تركوا الصلاة وبراً بوالدتي وهذا أيضاً من الصفات العظيمة بر الأباء بر الأمهات وإنما اقتصر على الوالدة لأنه ليس له أب كما تعلمون فقال أبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقية أي متعاظماً عاصياً لربي ولم يجعلني جبارا متعاظما شقيا عاصما للناس او عاصيا لربي سبحانه وتعالى فالجبار كما يذكرون المتعظم الذي لا يرى لاحد عليه حقا والشقي عاصي ربه الجبار المتعظم الذي لا يراه لاحد له حق عليه والشقي هو العاصي لله سبحانه وتعالى وقيل الشقي هو الخائب وقيل العاق قيل الخائب وقيل العاق والعاصي يعتبر عاقا للناس سبحانه وتعالى وعاقا لربه ولم يجعلني جبارا شقيا صفتان ينبغي للشخص ان يتخلص منها ان لا يكون جبارا وان لا يكون شقيا عاصيا لربه سبحانه وتعالى يكون متواضعا عابدا لله جل وعلا حتى يسعد فهذا مناف الشقاء مناف التعاسه ومناف عذاب الله سبحانه وتعالى من اعظم اسباب العذاب قد غصم الله ظهور الشباب رحمه من امثال فرعون ومن سبق فرعون ومن جاء بعده ممن تصفوا بهذه الصفه الخبيثه فالجبار لا يبالي باحد اذا وصل الى هذا الحال وهذه الصفه وانعاده بالله فانه لا يرى لاحد عليه حق فلا يبالي باحد اي واحد خالفه وربما لا يرحمه والسلام عليه يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا وهذه ثلاث مواضع خصت بالذكر هنا لكونها أخوف من غيرها يوم ولدت وتقدم معنا مع نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام والسلام علي يوم ولدت ويوم خرج فإنه سيرى عالم آخر سيخرج إليه ولا شك أنه يحتاج لأن يسلم بعد خروجه من بطن أمه والله سبحانه ضمن السلامه لعيسى كما تقدم معنا مع يحيى عليهم الصلاه والسلام وما من له السلام في هذه المواضع الثلاثه المواضع الثلاثه يوم ولد ويوم اموت كذلك ايضا احتاج الى السلامه يوم الموت ويؤمن ويثبت في ذلك الموضع ويوم ابعث حي ويوم البعث والنشور هذه ثلاثه مواضع امن الله سبحانه وتعالى فيها عيسى وسلمه منها ولم يضمن لغيرهم من لم يضمن لهم أنهم يكونوا على السلام في هذا لكن الصالح في الغالب يؤمنه الله سبحانه وتعالى منها ولا سيما يوم الموت يثبته وتأتي الملائكة بتثبيته ويوم البعث أيضا كذلك يثبت فعيسى يوم الولادة ما تمكن الشيطان منه فإن الشيطان ما من مولود إلا ويطعن في خاصرته وام عيسى والسلام عليه يوم ولدته فما طعنني في خاصرتي وامنني وامنني الله سبحانه وتعالى منه فلم يطعنني في الخاصره وهكذا في حياته كلها عليه الصلاه والسلام سلام من الشيطان فلم يتمكن منه وهكذا ايضا يوم الموت وعند الموت وعند البعث امنه الله سبحانه وهذا اخر ما ذكر من كلام عيسى فيما برئ به امه عليها الصلاه والسلام تلك الصديقه هذا اخر الكلام بالنسبه لعيسى وبعده ما تكلم حتى بلغ السن الذي يتكلم فيه الاولاد الصغار لكن هذا الكلام ايه لتبرئه الام فهذا اخره واما بعد ذلك فلم يتكلم عليه الصلاه والسلام حتى بلغ السن الذي يتكلم فيه الاولاد والاطفال وينما هذا لاجل براءه الام وقد حصلت ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قول حق وقول الحق اما ان يكون خبر لمبتدا ملحوف هو قول حق او مفعول مطلق اقول قول الحق الذي فيه يمترون هذا عيسى ابن مريم هذه حقيقته وهذه صفاته وهي الحق من عند الله سبحانه وتعالى كان منه من قرأ بالرفع ومنه من قرأ بالنصب فعلى النصب مفعول مطلق وعلى الرفع خبر لمبتدا محذوف هو قول حق فليس ابن الله وليس بإله ولا شيء من هذه الاشياء هذا عيسى ابن مريم وهذا قول الحق فيه فليس بإله ولا ابن لله سبحانه وتعالى وانما هو عبد كما قال عن نفسه اني عبد الله ثم ذكر بقيه صفاته قال رحمه الله قوله تعالى وجعلني مباركا اينما كنت فما هي ما بعد اين اينما كنت ما هي ما بعد اين وسانم زائدة احسنت اصله وتوكيد وهناك ادوات شرط اخرى ايضا تكون زائدة بعدها بعضها زيادة لازمة كمهما او كحيثما وكيف ما على القول بأنها شرطية جازمة لا تجزم إلا بماء حيث ماء كيف ماء وأما حيث من غير ماء فلا تجزم فهذه الزيادة لازمة ومنها ما هي الزيادة جائزة مثل أين ماء إنما إلى آخر ذلك من أدوات الشرط أيانا أي ماء تدعو فله الأسماء الحسنة أيان ماء هذه الزيادة جائزة وليست بلازمة ومنها ما تمتنع زياده بعدها اي من ادوات الشرط ما تمتنع زياده بعده ولا تجوز الزياده والحاصل هي على ثلاثه اقسام فهذه من الزياده الجائزه بعد اين من ادوات الشرط وجعلني مباركا اينما كنت حيث ما كنت في اي مكان كنت وهكذا في اي زمان محتمل لهذا فان انا نفع كثير الخير للناس وعلمهم دين الله وعلمهم الإنجيل وهكذا أيضا الأمور الأخرى التي نفعتهم بها من الطد وهو معجزة بالنسبة لعيسى وعلاج أدواء لم يصدع عليها الأطباء فها هو لا شك نفاع لهم قالوا جعلني مباركا أينما كنت أي نفاعا حيثما توجهت فهو ليس مجرد طب هذا إعجاز يعتبر وقال مجاهد معلماً للخير وقال عطاء أدعو إلى الله وإلى توحيده وعبادته وقيل مباركاً على من تبعني كله صواب سواء قول مجاهد أو الذي قبله أو الذي بعده أدعو إلى الله كله نفع للناس قال قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاء أمرني بهما فان قيل لم يكن لعيسى مال فكيف يؤمر وكيف يؤمر بالزكاه قيل معنى بالزكاه لو كان له مال وقيل بالاستكسار من الخير قوله ما دمت حي ولعله في حال القبر كان له مال بعد ان بلغ المبلغ الذي يزكي فيه الناس ليس ببعيد ان يكون له مال وانما هو حال صغير يعني هذا اللون توق صغير ليس له مال ولا شك لكن اذا توفر المال فعيسى كغيره مطالب بالزكاه والانبياء فقراء كما تعلمون الانبياء فقراء قال رحمه الله اي له معناه بالزكاه او كان ايمان وقال للاستكثار من الخير قوله ما دمت حي تغد واضح ما دمت حي اي مده حياتي فما مصريا ظرفيه وهي من اخوات كان قوله ما دمت حي قوله وبرا بوالدتي اي وجعلني برا بوالدتي ولم يجعلني يعني مفعولني فعل محذوف وبرا بوالدتي وجعلني برا بوالدتي قوله ولم يجعلني جبارا شقيا عاصيا لربه قيل الشقي الذي يذنب ولا يتوب صلى الله العافية هذا تفسير للشقي يحفظ الذي يذنب ولا يتوب ولا شك أنه شقي سيلقى الله بجبال من الذنوب ما تاب منها لأنه شقي لا يتوب من الذنوب وخاتمته سيئة هذا الشقي قال قوله والسلام علي يوم ولدت السلام عند الولادة من طعن الشيطان ويوم أموت أي عند الموت من الشرق ويوم أبعث حيا من الأهوال ولما كلمهم عيسى بهذا علموا براءة مريم ثم سكت عيسى عليه السلام فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان قوله تعالى ذلك مريم أي مشار إليه عيسى بن مريم هذه حقيقته فما ينبغى أن يزاد على هذا فليس برب ولا إله ولا ابن قال الزجاجة ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى بن مريم قول الحق قرأ ابن عامر عاصم يعقوب قول الحق بنصب اللام وهو نصب على المصرية قال قول الحق أي لفعل محذور قال قول الحق أقول قول الحق نمر لنا تقدير الفعل عند السمين الحلبي انك عيسى مريم قول الحق اقول الحق فيه الذي فيه تمترون او يمترون اي قال قول الحق الذي فيه يمترون ان يختنفون فقائل يقول هو ابن الله فقائل فقائل يقول هو ابن الله وقائل يقول هو الله وقائل يقول هو ساحر كذاب كل هذه اقوال كذب يمترون ويخترقونها من قبل انفسهم ويختلفون فيها فقائل يقول ابن الله وقائل يقول الله وقائل يقول ساحر كذاب وقائل يقول ثالث ثلاثه الى اخر ذلك من الاقوال البايره تقول الحق في هذا الذي ذكرته لكم انه عبد الله انه انه قال قوله ذلك عيسى بن مريم قولا حق يجوز ان يكون عيسى خبرا لذلك عيسى خبرا لذلك ويجوز ان يكون بدلا او عطف بيان وقول الحق خبره بالرفع على قراءه الرفع وقول الحق خبر ويجوز ان يكون قول الحق خبر مبتدا مضمر اي هو قول الحق وابن مريم يجوز ان يكون نعتا او بدلا او بيانا او خبرا ثانيا ابن عمر يم ومن منعته فهو جامد لكن ابن ينعت بها ابن لفظه ابن ينعت بها كما هو معلوم وقرا عاصم وحمزه وابن عامر قول الحق بالنصب والباقون بالرفع قرا سبعيه النصب والرفع قرى عاصم وحمزه وابن عامر قول الحق بالنصب والباقون بالرفع فالرفع على ما تقدم اعراب على ما تقدم قال الزمخشري وارتفاعه على انه خبر بعد خبر او بدل قال الشيخ وهو ابو حيان شيخه شيخ سمين فاذا اطلق الشيخ سمين الحلبي فيرصد ابو حيان وكثيرا ما يعترض على الزمخشري ولا يرتاح للزمخشري ولان الاعتقاد الزمخشري فيرد عليه في اعتقاده ويرد عليه في المسائل النحويه فما يرتاح للمعتزله ابو حيان مع انه اشعري وهو اشعري ولا شاعر معروف الحرب بينه وبين المعتزله والقول الصواب كثيرا بينهما قال الشيخ هذا الذي ذكره لا يكون الا عن المجاز في قول وهو ان يراد به كلمه الله لان اللفظ لا يكون الذات والنصب يجوز فيه ان يكون مصدرا مؤكدا لمضمون الجمله كقوله هو عبد الله الحق للباطل مصدر مؤكد لمضمون الجمله المتقدمه اقول اي اقول قول الحق اقول قول الحق وليس قال قول الحق أقول قول الحق إن شاء الله كلام الله سبحانه وتعالى أقول قول الحق في هذا هو وليس قال قول الحق هذا الذي أردناه فعندما نسأله وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ ما ذقين في تفسير هذه الآية وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ نَفَّاعًا للناس حيث ما توجهت نافع للناس كثير الخير حيث ما وجدته احسنت قوله اوصاني بالصلاه والزكاه امرني بهما احسنت ولم يجعلني جبارا شقيا فمن الجبار ومن الشقي نعم الجبار الذي لا يرى احد عليه حق والشقي هو العاصي لربه سبحانه وتعالى قولوا والسلام علي يوم ولدت من اي شيء سلام عليهم ولد من طعنه الشيطان احسنت الى اخره هله ونسبحانه الله ما اله